الملكية اسم الهيئة الملكية عبارة عن تماثيل للملوك وأشهر الملوك في تمثالين من عصر الدولة الوسطى الكبار اللي, دول اللي عادين اللي واقف ده دول دولة وسطى بس عليه اسمه رمسيس الثاني دي دولة وسطى بيور مفوش واحد اتنين كل دي تماثيل ملكية وبنسم الجزء ده الهيئة الملكية بعد ما نخلص نخش ودي تباسيل حاملة الألوية احنا ضيعنا ساعات وساعات في شرح الكلام ده الجزء الثاني اسمه أماكن ودور العبادة في مصر القديمة نقلنا المعبد إلى المتحف دي أجزاء من معبد الشام شايفينه؟ عمودين ذات تجان نخيلية عليهم عتب من معبد سحراء بصير وراها أجزاء من حت وعرض أفاريس أو أواريس كلها اسمها اماكن العباده تعالوا ها كل الجزء التالي ده اسمه اماكن العبادة يعني اماكن العبادة يعني جبنا اجزاء من معابد حطناها قمم مسلات مائدة خرابين مسلة الملك من بتاع. هي الناس بيقولوا عليها عمود بس هي مسلة فقدة البنبن بتاعها اللي الفوق وكانت منوجودة متخسمة لأربع الأقسام جمعناهم البنبن بتاع المسلة بتاع الملكة حتشبسوت اللي جي تحطمس التالت كشط منظرها شايفين أمون؟ اه شايفين حتشبسوت قصاد أمون جي عمنا تحطمس التالت دمر شكل حتشبسوت خلاص وبواضح في التدمير منسوحة خالص في الأربع أوجه الجزء التاني ده اللي اسمه أماكن العبادة اللي هو كاين لنا جبنا المعبد حطناه في المدحة. الجزء الثالث وده مهم اسمه علاقة الملك مع الآلهة والالهات. الجزء الثالث اعتبارا من هنا الجزء البارتيشر الثالث ده اسمه علاقة الملك بالآلهة والالهات. اشهر تمثال فيه حتى لو هتشرحه من فوق الدرج تمثال سالوس من في العظيم سالوس من في اللي هو بتاع بتاح والسخمة توميل لا مش لفرتم بتاح وسخمت ورمسيس الثاني حط نفسه كأنه ابن لكل من بتاح وسخمت أكان فرتوم <تصفيق> الناس تسمع معي الجزء الثالث اللي داخلين عليه اسمه اسمه علاقة الملك بالآلهة والالهات عندنا تمثال لبتاح شايفين بتاح مشهور قوي بتاح التمثال ده اهم تمثال موجود في الثالث تمثال سلاسي بتاح على الشمال اهو سخمت اللابقة مراته بس العنين كانت مطعمه وقعت وفي النص بدل نفرتوم هو رمسيس الثاني عامل نفسه ابنا لكل من بتاح وسخمت من اجمل المناظر اللي فيها الملك مع القليل تمثال للملك رمسيس ووراء اللي لها بنت عناق العناق الاسيويه ده تمثال لرمسيس وعناق ماسكه من ورا يحضناه من ورا عشان كده سمينا البارتشان التالت ده علاقه الملك بالأهو تمثال للملك رمسيس الثاني مع الثالوث الازيلي اوزوريس وايزيس اه عناق دي الاسيويه فدي كلها علاقه الجزء الرابع اسمه الطريق إلى الحياه الأبدية كله توابيت الجزء الرابع اللي هنخلنا على ايه ده اسمه الطريقة الحال الابدية كله توابيت حيث سياجل سي... تغلس الموميا جوه التابوت اهو من اول هنا كلها توابيت يا اما توابيت عادية يا اما توابيت عادية يا اما توابيت واخده الشكل الادامي اللي اغطى التابوت بتاعها هنشوفه اخوة ده يا بن بن بن بن قمة هرم من عصر الاسر 13 مش عارفينه بتاع مين قمة هرم الهريم زي الهرم الاسود لما لقينا البنب بتاعه موجود في المتحف دي كلها توابيت بس شايفين التابوت اللي جاي ده تابوت بهيئه الغطر بتاعه بهيئه адамيه ده اسمه الطريقه الحلقه الابديه اللي هينتهي باروع فيو هي الحياة الابديه بجد والاهرامات الدرج ده عظيم والمناظر اللي فيه عظيمة وترتيبه عظيم وهتكلم عليه قبل ما اخش القاعات دلوقتي علشان نلخص اللي احنا قلناه بعد ما نخلص الجزء الرابع و الرابع هنبص نلاقي الطريق الى ده الطريق الابديه هنشوف الحياه الابديه واهرامات الجيزه قدامنا في اللوح الزجاجي. عادي كل وصل كله طلع كله سمعني نقرب شوية جماعة نقرب شوية عشان ديني زفا ممنتوش على اللي من بعض نقرب شوية وبسرعة انا شرحت معرفش كنت سمعيني ولا لا ولا طلع السلم هقول حاجة تاني ونبدأ بقى نخش القاعدة صدقوني انا شايف ان الدرج العظيم تم ظلمه انا معترض على حاجه اتفضلي معترضه من معلش العذر اول اسبوعين الناس كلها دخلها بغشم الطلبه مش راعين زي ما كان بيحصل وبعد كده الدنيا ركزوا معايا بعد اذنكم ركزوا معايا انا شايف ان الدرج العظيم اتظلم وحته ظلمه لان انت عشان توفر سا... نص ساعة للمركب وساعتين اللي قاعدت توت وقاعة رقم ثلاثة اللي كانت مقفولة وفتعوها لنا نخشها دلوقتي والمفاجأ اللي مجهزها لكم عشان تخش ده كله هيديعه ساعتين ونص ثلاثة فبالتالي انت ما عندكش وقت تطلع الدرج بس لكم انتوا والناس كلها معظم الناس جات معي قبل كده زيارة المتحف عادنا في الدرج ده قديه ساعتين عايز اقول لها الحاجات اللي لحضركم مش عارفينها ان الدرج ده متقسم اربع اقسام وفيها فن غير عادي انا بعشق الدرج عن القاعات الجزء الاول اسمه الهيئه الملكية تمثال الملوك المصريين اعظم الملوك ما فيش دوله قديمه لا خوفو ولا خفرع ولا زوصل ولا ده بدايه من تمثالين من الدوله الوسطى عليهم اسم رمسيس وتمثال سنوسرت دوله وسطى وبعد كده كله مين حاتش بسوت وهتحطوا بالثالث وهبنحطوا بالثالث وتختم بتمثال كاراكلا الامبراطور الدموي الجزء الاول اسمه الهيئه الملكية باعتبار الملك رسو... يعني ممكن الحته دي اكلمهم عن الحضارات هو ازاي دخلنا عند الحضاره المذكيين بعد كده الحضاره لا لا مش بلاها معنى لانك انت ما بتجيش تماثيل دولة القديمه انت هتشرح زي ما بقولك الجزء الاولاني اسمه الهيئه الملكية تماثيل للملوك وهم قاعدين باعتبار الملك هو اكبر راس فين في الدوله الجزء التاني ده عظيم. اماكن ودور العبادة عند المصر القديم. نقلنا المتحف المعبد. جبناه هنا. لما جيبنا جزء من معبد عمرك روحته بصير ولا هتروح. ما قفونا دي لعشرين سنة ومش عارفين نخشها. معابد الشمس. جبنا جزء من معابد الشمس قطعناه وحطين حتى لو عمودين وبينهم عتم. مدخل يا اما معبد يا إمّا. مدخل في معبد او في قصر من حيث وعرد عاصمه الهكسوس قمه مسله مسلة شويه حاجات كلها مكانها فين في المعبد يبقى اسمها ايه اماكن ودور العباده في مصر القديمه الجزء الثالث البارتيشن الثالث اسمه علاقه الملك بالالهه والالهه رمسيس علاه حضن الله احس رب ربنا كده منظر تاني امون واموت وبدا آه بتاح حسخمة بدل نفرتوم رمسيس كلها تمثيل الملك في علاقته مع الجزء الرابع الطريق للحال الابديه خلاص داخلين على توابية يا اما تابوت عادي يا اما تابوت ايه? وزير بشكل ادمي. تخلص الطريق للحال الابديه تلاقي الحال الابديه يعني فن غير انا باعجب بالدرج اكتر من القاعات. تختم توري الجسد بتاعك الاهرامات هرمات البير عنخ البير عن بيت الحياة هو ده بيت الحياة الحياة على الارض دي ايه? اوانطة عشرين ثلاثين اربعين خمسين ستين سنة لكن ده بيت الحياة البيت الابدي زي النهاردة حياتنا على الارض فترة موقتة لكن اعملي خير كده وهتطلعف ايشي في الجنة طول عمرك حياتك باقي خلاص ال... طيب ركزوا استادة المرشدين هيئة ملكية أماكن العبادة ودور العبادة علاقة الملك بالالهة والالهات الطريق للحالة الابدية اللي هي توابيت بعد كده الحالة الابدية قدامك ركزوا يا شهد يا مرشدين عشان دي هتهموكوا قوي وانا حزين ومش عارف اعملها ازاي بات هعملها لما تطلع من هنا يا بيه دخول قاعه توتا هي هتخش قدامك هتبدأ البدايه الصح اللي انتوا هفاجئكوا بيها دلوقتي شجرة العيلة همن ربس التاقة تحكموا التالت خلفه خلي فقام نحطه بالتاني رحمة خلي فقام نحطه بالتاني رحمة خلي فقام نحطه بالتالت بعد كده قام نحطه بالكام اخناتون واخناتون متجوز كنين برتدي جاب منها ست بنات وتجوز كيا جاب منها شجرة عيلي اتنين <تصفيق> <طول. تصفيق> 18 بس مش كلها يعني مش بدء من احمس بدء من فوقيه من هو وبابا وجده وكده وجنبهم تاني في قصة الاتشاف والوات حسين عبد الرسول واتشاف المقبحة جوان دول بديتهم هنا. للأسف ركزوا يا جماعة المشاهدين. للأسف ده مقفول. عشان الاسبوعين الغمئين دول مخلينه ايه? يا تغريد. ما تصماش مني. ده مقفول ومخلينه خروج دلوقتي. بس بعد كده بعد اسبوع او اثنين لو هتعمل الدرج هتخش كده. لان لو دخلت كده هتبدأ توت صح. هتبدأ من اول انا هعزبكو دلوقتي. انا ادخلكم توت من قاعة سبعة. هخش هلاقي نص قاعة. مش هعرف عشرة. ومش اتبسط. هنعمل ايه? هنمشي من جوه هجبكم الخطوة بالاول. وابدأ كده. بس بعد كده. لما بعد اسبوع كده والدنيا الزحمة دي تنفض. هيبقى الدخول من هنا. مش من قاعة سبعة او من قاعة 12 من جوه القاعات. احنا واحنا مشين في قاعة سبعة تلاقي شايفينكم من الهجدة? شايفينه? احنا كده لو دخلنا كده هنلاقي قاعة سبعة. فكنا؟ هنخش منها هنخش على نص قاعة توت. طب اينا ايه اللي دخلني كده? انا عايز اخش هنا ابدأ القصة من اولها. معايا? فانا دلوقتي اخش هنا. وهشرح الحاجات اللي نفسها اولاركم هنا مع المفاجأة. هخلص من هنا هنمشي على قاعة سبعة. هنخش من الكبه هما في مدخلين الكبه اللي جاي دي واللي بعده. في ماشي. هنخش في القرية بتاع قاعة سبعة. نخش كده ونرجع ناخد دي من اولها وبعد كده نطلع من اي حد وصلت فهمتوا انتم لان اللي هيجي معاه شغل الاسبوع الجاي ممكن لو الدنيا هديت يعني ال... هيفتح هنا تبقى دخل... تطلع من هنا اتفضل ده خط السير اللي طالما وقفنا قدامه تعالوا كده يا جماع جماعه جماعة جماعه طونا ده خط السير اللي طالما وقفنا قدامه وقلنا زجزاج وزجزاج كله ده تتبخر دلوقتي تعالوا معايا بصوا جماعه معظم الناس جم معايا قبل كده يعني ممكن نقول عشرة بس اللي مجوش معيها بكده زيارة المرحب احنا زورنا قلنا قاعة وشرحنا فيها كل حاجة احنا قلنا المشي زجزاجي بمعنى بخش كده دي كام بخش واحد بص على ايدي اكتنين تلاتة انزل من تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اثناشر مشي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر وعند اتناشر بطلع من السلم ببشي كده اوصل هنا الجديد يمين اللي عايز تشوفه معي النهاردة انا جيت المتحف في اربعين مرة واحد اثنين قاعة تلاتة مالها مقفوله لا قبل كده باخد واحد وماشرحش في قطعه واحدة مهمة الكاتب متري ابو عونين الحلو داي وبعد كده بخش على قاعة كنين معلش كنت بقى عند قاعه قاعة كنين كتير وانتوا لو هتدرجوا القاعات في شغلك وعندك وقت قاعة كنين من اللي توقف فيها على الاقل مجموعة حتب حرس مراد سنفرو وام خوفو والمحفه اللي بتتشال عليها والكرسي بتاعها والسرير وصندوق حفظ الاحشاء والمجوهرات بتاعتها اثار حتب حرس وتماثيل خفرع وتمثال من كورع دول مهمين في قاعة كنين وهنخش ثلاثة اللي عمركم ما شفتوه يلا دي قاع رقم واحد امشوا ورايا عشان خط السين ادي واحد تلاتة. كله على خط واحد <تصفيق> <تصفيق> لو هنوقف يا جماعة ما واحد زحمة وكلها اثار عصور ما قبل التاريخ مرملة بني سلامة ودرتاسة والبداري ونقادة وصلاية وشوها فخار من اول هنا لا ده شغلك كارشاد وعايز تلاقي مادة مادة تتكلم فيها اهو اثار حتب حرس كلها اللي احنا عارفينها تمثال من كورع الرهيب اللي من المرمر هناك شايفينه التماثيل بتاعت خفرع اللي وجدت في نفس الحفرة في معبد الوادي اللي مع الصقر حورس هنا تمثال زوسر شايفينه اللي وريته لكم في المجموعة الهرميه بتاعه زوسر تعالوا نعدي من جنب تمثال لزوسر وتمثال لسنفر جير من دهشور يعني كلام نقدر نتكلم فيه دي حتب حرس كلها حتب حرس التابوت بتاع حتب حرس قلنا طبعا الكلام ده وشرحناه بالتفصيل تابوت حتب حرس جنبه على طول صندوق الاحشاء بتاعها اللي كان بيتحط فيه اللي اتطور بعد كده بقى الفوركانيج جارس ادي صندوق الاحشاء من المرمر اهو هنا تمثال لخفر تمثال لزوسر موجود في المجموعة الهرمية بتاع زوسر في أخوه هناك لسه مريل للناس الأسبوع اللي فات تمثال زوسر في هنا تمثال الوحيد اللي عندنا هنا السنفروم وأسر قصر الرابعة فالقاعة دي قاعة حلوة وفيها كلام اللي عايز يشرح هنا كنا بنجي هنا ونخش على الاربعة ليه أسلتارة كانت مقفولة تعالوا نشوف تلاتة تمثال زوسر ده لقوه فيه ورا قاعة التطويق الم... هل الم... سردف؟ لا سردف فين وفزستان عارف الرحيمسيد؟ مش بنخش كده جنب هناك اللي يمكن كلها ما هناك من يمكن أول ما هناك هناك من يمكن ان فيه تمثال زيه يمكن بس مش هناك بس يمكن بقى واضح هناك من يمكن نبعد على البتانين يا جماعة نبعد على البتانين. بصوا معايا انا لما جيت وطلعت على القاعة على دي اول ما اتفتحت لسه مفتوحة اول امبارح جديد عمرنا بنخلنا القاعة 5 ثلاثة بصوا كلنا بنعمل ايه الناس اللي قبل كده وعارفة. واحد وانزل اخش شر... أنزل اخش, شربع. أخش كده بص اخش كده ورد تاني خمسة ستة وقلت لهم احنا واقفين هنا لو تفتكروا لو ثلاثة مفتوحة يا جماعة هنعمل واحد من ثلاثة وننزل اهو دي ده خلناها كتير اللي فيها اوزوريس وهو نايم وايزيس كطائر فوقي واعادة بعث اوزوريس والكلام ده اتفرجنا القاعة دي زمان وفيها توابيض اللي جديد هنا القاعة دي القاعة دي انا لما بصيت عليها مش مهمة لأن هي في واحدة فترة بالنسبه لكو برضو مش مهمة اللي هي نهاية الدولة القديمة وفتر انتقال الاول بس لقيت إن في تلات أربع حاجات ما ينفعش إن إحنا نفوت لو هتخش القاع أهو بصوا وراكو دي دي مهمة دفن الطفل دي دفن الطفل دي بعض العلامات اللي إحنا كلنا عارفينها زي ده عمود إيه؟ عمود الج... ساينو في إيه؟ Stability. Stability. وهنا العقده دي مش هقولها دلوقتي عشان ناوي اسال عليها سؤال واخلي عليه جايزه بس في مقاصير طول بس تعالى هنا ما عادش يقرا خلاص دي بعض الشراط الدينيه حد هزعل لو ما كنتوش عارفين الموضوع ده شفتوا تابوت او حجر الدفن دشري في المتحف عارفين الكاهن الركح حته دي اف وتمثال في ظرفه وشه قدامه في حجر الدفن في وما انا بقول ايه? اقولك حجر الدفن ديشري او تابوت ديش دول اللي بعد ده مش مش تابوت التابوت احنا عارفينه التابوت اهو ده تابوت هنا عاملين لك مجسم من ثلاث اربع حجرات دفن مش اصلية ده بتاع الناس مش مشاهير قوي حمبوه وحبوه مش عارفين بس معمولة كده كلها والقرابين وموجودة جواها وهواريكو توقف عند اعظم منظر لاعظم شخصية انت كنوكو عارفينه. تعالوا. دي مجموعة من الابواب الوهميه ده تابوت. وده تابوت. تعالوا بقى بصوا اللي انا لكم عليها ايه. انا مش عارف الناس ازاي الناس مش فاكره دشري. دشري دي كانت عندنا مقررة في الكلية دايما دشري اهو. ده كلها حقية جماعة ده مش, مش اهو بصوا. حجرة ايه? حجرة دفن. عشان عندي ناس طلبة كتير يقول لك ايه? تابوت. في فق... ده تابوت هيتحط جواها. خلاص ادي واحد. تعالوا كده. حتى واقع. وبص جبقى. اللي عايز يعرف مين? حجرة دفن. حنوم كل سبب عدم اهمية القاعة دي. ايه رمعيا? انتقال الاول. انتقال الاول. يعني لو قلنا حاجة دولة قديمة عليها العين. وفي هنا دولة قديمة عليها العين هشرحولك. وعمرنا ما شرحنا اصار ايه? عصر انتقال. خلاص فده واحد اسمه ايه حنو ادي الحجر الدفن بتاعته زي بتاع الدشر بالزبط اللي موجودة في المتحف اي نفس الموضوع انا يهمني تعرف ايه اللي موجود في القاعة دي امثله لايه حجرات دفن مزينه ومجموعه محدش يقرب لو سمحت خليكوا هنا عشان دخل... نعمل لكم مفاجاه تعالوا هنا لو سمحت كل اللي باقي هنا في ابواب وهميه الجديد هنا بقى اللي عايز بجد يعمل مفاجاه حلوه قوي كانت صاره حتى بالنسبه لي المناظر دي المناظر دي ده واحد واقف شادد مين شادد مين ها دكتور المدام مش سامع شادد مراته وراه أنا مش أوه. أوه؟ واحد ومراته وفي اعمال يوميه هنا بيشرف على الايه قطيع وفي مناظر هنا اسماك وطيور تغريد مين ده دي المفاجاه لو هت لو مش هتشرح حاجه نبص على ايه ايه لما انا بقى ده مين ده الكاهن دواي باب وحبي بس مش... انا ماليش دعوه ابعدوا بس بقى مع... تعالى هنا انا مين ده و... هي دي الحته الجميلة الجديدة في قاعة 3 الأمير راح حطب ونفرت اللي طول عمرنا ما شفنا لهمش غير ايه استمثال الرا... راح حطب ونفرت اهو الناس اللي هي في الهروليفي راح حطب راح حطب ده راح حطب ومراته نفرت الجميلة رحوت ابو نفرت. اللي مصطبقتهم فين؟ هزعل بقى لأسئلة دي فين؟ ميدوم مش الفيوم فين الفيوم؟ أصلي الفيوم دي بخير آه. لما روحنا ميدوم تفرجنا على هرم ميدوم واتفرجنا على قلنا هنا في مقبرتين مهمين مقبرة كنين إخوات نفر ماعت اللي طلع منها ستة ايه؟ أو الزات؟ والمقبرة التانية تبعت الأمير رحوت ابو نفرد اللي يوم تمثالين من أجمل تمثيلنا وكارب تمثالين دول ايه؟ منتصقين ما شاء الله الزيارة فتاة نفعل وتم ايه فصلهم عارفين راح ونفرد اجمل عيون مطاعمة المناظر دي من مقبرتهم خلاص ادي منظر اهو هو ومراته وادي منظر بي اهو شوفوا الكلمة تفقد الماشيه اهي الماشيه اهي قدامه على هنا حاملوا القرابين قدامه شايفينكم ايه دي الخبش خبش برافو برافو برافو الخبش اشهر القرابين اللي بتقدم للصاحب المقبرة الخبش اللي هي الطور خبش اشهر قربان بيقدم الخبش. خلاص? حامل السلال. اهو. حاملي سلال الخبز. هنا مع طيور واسماك والكلام ده فين? مناظر اسماك وطيور. اهم حاجة وكمان معلش يا جماعة. اتنططوا على اللي معاكو وسمعوهم هرغليفي. اهو. رهو عيني بمين? راح مين? راح حتب. راح حتب. وديه. وديه. دي نفر بس. والار المتمم. نفر وراها ايه ت نفر رخت نسو المعروفه لدى الملك واضح إن هي واضح انها هي كانت الملك هي على, خرط... على تمثال رخت نسوت المعروفه لدى الملك واضح انها هي قريبه الملك فتجوزه مين رحت وهو اسمه ايه صانسو غت اف يعني ايه صانسو ابن الملك إن غت اف من صلبه لانه هو ابن مين سن واخو مين واخو مين؟ هو. لا, لا. جد ابن خوفو تاني تاني عشان الكلام ده ببلجل بيه في المتحف سنفرو اتجوز مين؟ حتب حرس جابه مين؟ خوفو ده الشرعي خوفو الشرعي جاب كنين تاني عشان كده هو اللي مسك جاب كنين تاني ما ينفعش حضراتكم ما مش عارفينهم نفر معت اللي صاحب لوحة اوز ما يدوم وال... واخوه الثالث الامير راح اللي اتجوز نفرد والاثنين مخبرتهم فين في ميدوم لما روحنا ميدوم لهم بعيد هنا, هنا في نفر معه بتاع الاوزات واللي جنبه راح حطه في نفرد لطلع خلاص؟ اهم حاجة في القاعة الباقي دي غرف غرف الدفن او حد بيقول عليها تابوت يا جماعه التابوت بيتحط جواها غرف دفن من عصر الانتقال الاول عايز تحفظلك لك اسم حنو مش حنو وكلام ده وابواب وهمية اللي دفنة بتاعة الصغير قادي كده قاعة ثلاثة اللي كنا محرومين منها وكانوا قفلنها هه دول مش قادر افوتهم بس على فكرة دول هيعملوننا مشكلة هيعمليننا مشكلة المثالتين دول المثالتين دول هيعملينها مشكلة الناس اللي متجاوزين رجالة وستات يخلوا بالهم وستات اللي رجالة عن المثالتين دول هيعملوا له مشكلة دي المسله الشرقيه واللي منح الملك بابل الاول مراته اسمها انك انت زوج من المسلات شفت الزوج كان بيحيي مراته عمل لها مسلتين. الملك إيه؟ مراته اهدها زوج من المسلات بي, بي واي. نسوبيتي بيبي. اير ان اف هو عمل ام نو اف اصاره الى كذا كذا. مرت يعني حمت نسوت ورد يعني حمت نسوت ورد يعني حمت. الزوجة. نسوت. ورد ويرت. العظيمة. مري اف. ايه ده? هو لسه في راجل بيدلع مراته كده? انا عامل المسلات دي. الى حمت نسوت ورد الزوجة الملكية العظيمة. مرت اف محبوبته مراته. دي المسلة ودي المسلة الثانية ودي مايدق قرابين دي مايدق قرابين اللي ودي المسلة الشرعية دي المسلة اللي اهدها الأول اللي مين لمراته. لا ده مش لا ده في دولة دي بقى كده في في كان على شكل حتن. ودي مايدق قرابين فين لا دي أهو. الغربية منح الملك الأول مراته زوج من المسلات. دي نسوبيتي يعني نسوبيتي ذا كينج اوف ابر اند لوور ايزت ملك واسرع بي بي واي مين <تصفيق> عنخ ادجت فليحيى للأبد. اي ار ان اف هو عمل ام نو اف اثاره ان حمت نسوت ورد مراته الايه العظيمة. مرت اف محبوبته واسمها اسمها غلس قوي على فكرة اسمها انا اول مرة اسمع اسمها على فكرة. اسمها اي انك انتي انك انتي. احفظها كده. انا ما بقولش ما بقولش نقولها. هو عمل الزوجين من مسلات المين? الامرات. وسجل اهداؤه للمسلات الملك بيبي العظيم عن خدجة فليحيا للابد بيابا. طويل العمر يطول عمره. عمل هو اثاره. اللي هو الاثارين اللي هو مسالات. الى امراته وحبيبته وزوجته. معي. الناس سمعين. دي قاعة أربعة. الناس يعني دخل بس الناس علشان المتحف داي بقى بالنسبة لنا مفهوم واحد اثنين دخلنا كام تلاتة اللي ماكو كناش بنخشها هننزل كده اربعة ونكمل خمسة وستة زي ما احنا زجزاج دي قاعة أربعة ويا ما شرحناها ادي تمثال اوزوريس اللي نايم ده اوزوريس اللي فوقيه طبعا كل الناس في بداية المتحف اللي ما تعرفش يقول لك ايه طالما طائر بيطير فوقيه الطائر ده اكيد ده مين حورس طالما طائر كده فوق ازوريس يبقى ابنه حورس طبعا كذبنا الكلام ده او ما كذبناش يعني قلنا الصح بتاعه ان ده مش حورس وانما دي حدايه والحدايه اللي هي ازيز وده منظر بعث ازوريس كان ازوريس اهو نايم جت ازيز في صوره حدايه قعده هنا على بطنه ولا مسد قضيبه فانتصب العدو الذكر بتاعه وتزاوج معها وجاب مين حورس وبالتالي دي قصة بعث أوزوريس وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا رحلة إلى أبيدوس رحلة إلى أبيدوس رحلة يوم واحد ونوريكم تقص إقامة عمود الجد وتقص بعث أوزوريس هذه المنظر لكل المرشدين كانوا بتلقوتو فيه اللي نايم دية أوزوريس دي كانوا عارفينها الطيور اللي حواليه لما طائر وصقر يقول لك مين ده حورس جنب بابا بقى بيرافرف لا دي الحداية اللي هي مين إزيس ودي منظر ده كله برمته منظر بعث أزوريس لما جات الحداية إزيس وقعدت عليه وتزوجته وانتصب بعيده وحدثت تزوج بينهم وانجابت حورس دي أشهر حاجة في القطع في <تصفيق> <تصفيق> الكلام ده أنا كنت بطول سيكا علشان ما كانش عندي اللفتاشة القاعد حضرتك وانت مرشدة هتشحل 12 قاعة ولا توت ولا الملاكب ولا المقدمة والمسلة انا معرفش ما عرفش هتعملوا ايه في القاعات دي. تعال هنا تعال هنا الاول. تعالوا فينا عشان بس اين في الجلوم وفاجئة تعالوا شيقول انت فاجئة لا لا لا انا عشان شحل. انا شح فيها ايه? انت هنس فاضية. يا جماعة ضحكوا علينا وفي حاجة حلوة محدش قلنا عليها وصرح بيها. الا من رحم ربي ممكن ببقى ستنوها عرفاها. انا عايز اسال سؤال هو ايه الجديد اللي اتفتح في المتحف اللي اتفتحوا اللي كان هتنفع المسلة ونعدي تحت ايه ما شاء الله الله ينور المسلة ونعدي من تحت ايه القاعدة بتاعتها خلاص يومين ثلاثه يشيلوا المسرح والاستيج ده وهنخشها مراكب خوفو ضحكوا علينا هنفي مركبتين شفنا واحده ولا التانية هتتفرجوا عليها بتترمل نعديها قاعه رقم 3 من ضمن ال 12 قاعة كانت ايه مقفوله مستنيين شوفوا ايه ثاني قاعدته اللي احنا قلنا هنخدشها من قاعدة سبعة ونرجع ونخدها سمعت على الكيفز اللي تفتحت الكهوف وانتو لو اخدتوا كيفز أربع كهوف هنا ولو دخلتوا واخدتوا زمان بتوقعوا هيبقى ليك صدق ليكم وحدش حتى لو هي مش مهمة بس انا شايف ان هي فيها حتة آه تعالوا معي يلا على الكهف ده نزول بايا جباعة عشان الموشيين عارف الموشيين ميبقى عندهم جسد عنده ظروف خاصة ده الأسانسير بتاع الكهف احنا في نصيحها هم أربعة كم كهف أربعة. ركزوا معي كم كهف يا جماعة اربع كهوف اول كهف هنخشه من القاعه دي قاعه رقم خمسة تماثيل الدوله الوسطى اللي شكلها واخد قلمين على الصبح وتكلمنا احنا على العبوس والكلام ده كله يا ما تكلمنا على العبوس بتاع الدوله الوسطى القاعة الكهف ده اسمه كاهنات حطحور كمان شويه هوريك الكهف الثاني اسمه دير المدينة باخدك في جولة في دير المدينه الكهف الثالث اسمه الاثار الغرقة هننزلكوا الميه ده كاهنات ايه يلا بينا عالكهف وطعلة طول جريتو انا غلطان عرفت اخو اصلي <تصفيق> حطحور بقى والسلاصل السلاصل بتاعت حطحور والشخشيخة بتاعت حطحور واشكال حتحور ومرة حتحور ومرة ايه بص على يدي مرة حتحور مره ايه باط العصلاية وكاهنات حتحور ومرقعة حتحور ولبسة حتحور ودور حتحور عملوا الكيف ده اسمه ايه كاهنات حتحور <تصفيق> طب ايه نقعد هنا ومن بعد انا معاكم قصه كيف ادي الكاهنات هتخرق لهاه الدلع المرايات يا شباب عايز سؤال عايز سؤال مهم سؤال مهم هي المرايا كانت اسمها ايه عند المصري القديم الله اكبر المرايا كانت اسمها ايه يا جماعه المرايا كانت اسمها عنخ بصوا اشكالها هتور مختلفه بصوا دي بنشوفها فين المنظر ده بنشوفها دايما عند اتجاه الحتحوريه لو تفتكروا دي يا منظر حتحور الطبيعي يعني لو عارفين ثلاثيات من كوره واقف الملك من كوره بحجم كبير على يمينه حتحور بشكل الإدمي الاردين وكرس الشمس ودي يا لما تبقى في صوره بقره زي البار تمثال البار حطحور اللي تحتيها ابو حطوب الثاني تحت دقنها فدي أشكال حطحور كاهنات حتحور هم مسكين الالات الموسيقية لأن هي الهه الموسيقى والطرب والجمال والحب والموسيقى والدلع والامومه والطفولة وأي حد مسنوق في اي وظيفه قول الى الى حتحور طبعا طبعا انا هوريك حته تمسله فرويد دلوقتي رهيب بس تمسله فرويد خلي بالك هنشوفه بالكيف الثالث اللي اسمه الاثار الغارقه تمثال <تصفيق> الاله افروديت الهات الحب والجمال عندهم اللي شبهت بمين بحفور عن ديلا ده في العصر البطلمي في العصر الروماني شبهه فينوس يا جماعة لما اجي اتكلم على حطحور كان ليك وانتو لو انت واقف قدام اي تمثال في حياتك في المرحبة القديمة اول ما تجيب سيرة حطحور قولهم حطحور دي من عظمتها ومن عدة او يعني ايه من كسرة الوظائب تاعتها انها الحب والموسيقى والجمال وكده اول ما جمع اليونانين وحدوها مع مين افروديت افروديت الهه الجمال والموسيقى طب ولما جوا الرومان اللي خدت افروديت فينوس هي دي الهه يعني الشبيه بتاعها في حضاره ثانيه كان حاجه عظيمه دي عاملين كهف هنا في قاعه خمسة اسمه ايه كاهنات حطحور كل ما يخص حطحور والسيستر ومول والكلام ده كله يا فين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عشان <سعار تصفيق> <مستعار> الحلي المراي المرايات اللي بتظهر دايما هي الهات الجمال عايزه منها ايه شعر مستعار اي واحد عايزه تخلي نفسها حلوه تحط عامل مخه باروكه صفراء وحمراء وخضراء وتنقش الدنيا اهو البواريك الـ الـ الـ الـ المرايات اللفاف الكتانيه عرايس وتماثيل انسويه لما فكوا اللفائف بصوا لقينا في وشم في وشم, وشم كان على حتت معينه في الجسم يعني احنا التاتو والحاجات اللي بنرسمها وعلى الكتف وعلى الظهر والكلام ده مش جديد يا جماعه اهو مرقعات اهو اهو اهو اهو اهو انا بدور على الوشم ده اهو دكتور يعني من من الموميا يا جماعه لقينا لا تزال بقايا مومياء مزينه بوشم باللون الاحمر والازرق الداكن لقط في يعني عنه يعني في البطن انا ممكن حد عامل هنا تاتو ولا حاجه هنا مش باينه صح في ظهري لا ادي الكلام اهو كله اه اه عشان تعرفوا ان الحياة دي كلها متوارسة مش مش بيدعة يعني. كل ما هو بصوا كل ما هو خاص بالموضة والجمال والدلع. مرايات قلادات شعر مستعار اهو. بالضبط. ده بالاضافة الى المناظر اللي انا اسمينها اهو. السيستر مشيخشيخة حاجات كل حاجات حاطوه. يلا! تعتبر حتحور واحدة من اهم ايه? الهتل ايه? الرأس السرور خصوبة كهناتها كانوا بيحتفلوا دايما ماسكين ايه? السلاسل السستروم الشخشيخه والعاس على الات المسيخية شفتوا كهنات ماسكين ايه? يلا بينا طب انا هسيت كبار. طبعا انتم عاملين فيها للشطرة هسيبكوا تروحوا ليه الكهف التاني لو عرفتو تبا تقولوا عليه عشان اجي اجي موراوكم. يلا خذونا تفضلوا. دلوقتي تفضل دكتور. اللي هناك دي رقاعة كام? طب انا هختفكم كده خطفة. دي كام? اثنين. اثنين. اثنين. بص يا جماعة لازم كل شوية الناس تبقى عارفة هي فين. انا جاي عشان كده. كان واحد دي كام? اثنين. خلنا على كام? جليل. نزلنا من هناك تلاتة. دي كام? أربعة. دي كام? ماشي ازاي? ستة. فاكرين مقبرة اللي عدنا فيها ساعة خنوم حطب التاني. وقريبا الرحلة الى الف... آ... المينيا. الناس اللي بقى قريبا رحلة حاجة. ما تخليش عايز اوصل. ايه ايه تعال تعال ماركتي تعال يلا طب يلا خلاص بقى ما تعال وعرفناها يا حميمه طب <تسجيل> لا سنة هي يا ابن لي مش ده كهف التاني قلت له اه يلا تفضل وقتها على ده حمام سهله اه ما شاء الله هو فكره تعبت ده احنا ما خلصت لسه بنسخن بس مش على ربع يا جماعة هو فكره تعبت وده احنا ما خلصت لسه طب ناخد بريك بعد نخلص وقبل قبل ناخد بريك ربع ساعه <تصفيق> ونص ساعة وناخد طوط صحيح عشان الناس طول بح... بسرعه يا <تصفيق> تغريد تغريد سامعني بسرعه شوية. بسرعه الناس ابتدت تتعب واحنا الناس ما توت. اعمل ايه؟ ها مش يلا بينا احنا قلنا في كم كيف؟ اربعه اول واحد كان اسمه ايه؟ قنطاله تاني كهنات حطحور التاني اسمه دير المدينه يلا اهو عشان احلف ان نوصل كلوس يلا يلا عشان احلف نوصل كلوس ما عادش تاني خالص One minute. أرجع أورا سنشوف. سورة كمان شوية، بسرعة بعد شوية. أهلا بيكو في الأقصر. أهلا أهلا بيكو في الأقصر. لوسر تنقسم الى نصين بر شرقي وبر غربي البر الشرقي في معبدين معبد لوسر ومعبد الكرنك تسمى معبد الالهه البر الغربي اسمها المعابد الجنازيه او معابد ملايين السنين او معابد تخليد الذكرى فيها معبد الرمس ومعبد هابو الرابع رابع ومعبد الثالث غير وستي وفي دير المدينه ادي لوسر ادي الشرق معبد ايه ده لا خلينا هنا معبد ايه ده لوسر ألفين وسبعمائة متر طريق إيه؟ يربط بإيه؟ دول موجودين في البر إيه؟ لركب المركب ونعدي البر الغربي معبد الملك مين؟ حتشبسوت الدير البحري معبد جنبها منط حطب السن الموت قلت ده معد البنبن أو الهريم اللي. آدي معبد منط حطب مندمر موجود معبد رمصير رابع بقية موجودة معبد سيتي تقعد مست رمسيس الثاني تقعده رابع تاوسرت عم نحط بالثالث اللي متوقع منه تمسارين ممنون اي وحور محب رمسيس الثالث هابو كل ده وادي الملكات وادي الملوك خلاص تعالوا بقى نشوف هو ايه ما هنا على ايه على دير المدينة عشان هيوريك ايه جو يلا بينا هنا بيتكلم على فيبه شرق وغرب ده معبد بطلبيوس الرابع المعبد ده جميل جدا واللي بيروح دير المدينة حتى دايما دايما اللي بيركز عليه جدا وبيعشقه وبيجري في دمه دكتور خالد غريب لما يروح لقصر لازم يروح دير المدينة حلو يا لك طب المقابل بتاعة دير المدينة وسنة وغيره ماشي بس المعبد ده المعبد الوحيد اللي فيه منظر للمحاكمة معبد بطلبيوس الرابع ادي كل اللي هو المنازل طب تعالوا نتكلم ابعدوا شوية على المدخل وتعالوا نتكلم على دير المدينة حد يعرف دير المدينة دي كان مين ساكن فيها؟ العمال العمال العمال اللي بنوا وزخرفوا مقابر وادي الملوك ثلاث أسرات 18-19-20 واللي ما يعرفش ان مجتمع دير المدينة ما انتهاش بالأسرة عشرين وإنما لغاية الأسرة 24-26 مجتمع دير المدينة كان موجود حاجه كده عندنا حاجه صغيره هنا في القاهره ايه هي مقابر العمال اللي في الغراب في الهرم دول العمال اللي بنوا ايه الهرمات عندنا في طيبه كل اللي عملوا المقابر وزينوها ادي مجسم لدير المدينه المنازل بتاع دير المدينه قريه العمال اللي اشتركوا يا جماعه يكفي اقول لكم واحد بس فاكرين مقبره سنيدج اللي بشرحها في متحف الحضاره فاكرين المناظر والالوان والتوابيت والكلام ده تفوق عظمه مقابر المدينه هما حاجتهم بقى الكتابه تتصوروا ان انهم كانوا عايشين كميونيتي كبير بيتجوزوا ويخلفوا وعيالهم بتتعلم ولما بيموتوا بيدفنوا فين في دين المدينه عشان كده دين المدينه في حاجتين بقايا المنازل ومعابد ومقابر بتاع الناس اللي ماتوا بل يموتها اجيال كتيره سند جمداله انهم دفون هو ولاده واحفاده تلات اجيال الولاد السويدي كانوا بيتعلموا في المدارس اهو جايب لك جزء من تعليم الاولاد جايب لك كاهن آه, سوري كاتب كاتب اهو كاتب قاعد عشان عشان اعرفكم عش انه بيتكلم على ايه على تعليم الكتابه والاستراكه اللي كان العيال بيكتبوا عليها في المدارس عيال مين اطفال دير المدينه ما تقولش دول عمال جهله اتفضل دي المناظر اللي بنشوفها في النجم ومكده في دل المدينة على فكرة مقابر دير المدينة تعرفها من وسط من مقبرة ما تخلها يعلوه ايه؟ ما عادش راح في دل المدينة خالص؟ ها طيب ايه اللي بيميز مقابر دل المدينة؟ ده منيها بتاعت افراد؟ غير الالوان طبعا والجمال والعظم بصوا اه فوها هريم كده شايفين؟ بعد يقول اللي هرم من دا يا حبيبي ده المقبرة ايه؟ مقبرة ما في الصخر وفوها هرم ودي حياه جنائزيه تعرفوا ان بعضهم لقينا حاطين اواني كانوبيه كمان لو كان ايه مالك حاطين فداء الجزء ده يعني شرح دير المدينة مخطط لدير المدينة من هم عمال دير المدينه في الاخر التعليم في دير المدينه الحياه في دير المدينه الموت في دير المدينه مخابرهم في دير المدينه يعني كل ما يخص دير عشان كده كهف اسمه ايه دير المدينه يبقى ده كهف واحد كهنات حطحور. لبسهم والمرأة والمرئات والشعر وكله ده كانوا الموسيقى والتاني بتاع ايه? تعالوا شوفوا المعجزة دي ها؟ شايفين؟ ده اساس اساس جنازي واساس كانوا يستخدموه ترابيزه بيزا عليها اكل بص بص دي شايفين الحامل ده حامل لايه؟ ايه دي؟ <شعرك في الخطال> الزيت <النور> والفتيل ايه النور بس لها اسم هنحط جواها لمبانيون زيت وفتيله ونولع فيها المسرجه بتاعت زمان شايفين عارفه مصباح لا الدين اللي كان بيخش كده ببدروم بيه ده عباره عن فيه شويه زيت وفي ايه فتيله كده عايمه في الزيت نولع فيها يفضل على طول شغال ولا خوشان ده تمام تمام دي نروح بقى كده هو تمام الناس تعملت صحب لا اعملت بص خلينا متفقين <تصفيق> <تصفيق> الزيارة مرة واحدة لا تكفي <تصفيق> يا تيجي مرتين معنا يا ام تيجي مرة معي او مع نفسك لازم تيجي مرة تاني هي دي اللي هتسبب يا رجل لما انا تايح يا رجل بينا احنا في كام؟ هاي اليمين هنفقاق نشر يا جماعة نفقاق نشر هتعالو هنا بس الجمع هنلا وبخير نزل بعض <تصفيق> اخر حاجة وبعد كده البريك وبعد كده توت <تصفيق> يا ناس شدو حلكو شوية لسه بادري احنا بقولي هادي ثم انت عاملوا مرشدين وانتو معاكو جستو انا بعمل ربع الم... ربع ايه بل انا ب... بعملوا النهاردة تلت ربع المتحف تغريد تغريد وصمعين لتومايك ولا تغريد بسرعة شوية يلا, يلا بينا امال مش عايز مرشد يسالني السؤال ده انا ماليش دعوه أنا, انا مش مرشد انا مش فرشه بسين السؤال ده انتوا معاكوا ربنا المتحف لازم يتحط في وره وره يومية في يوم واحده طب اللي هم مش بيحطوه يومية في يوم واحده فرصه تعالوا ننزل تعالوا ننزل البحر طب يا دكتور 3 ساعات مثلا نلحقوا يشوفوا اللي شافوه ولا يشوفوا خلاص انا ماليش دعوه صح ولا لا ما انا هوديكي في الاخر الخبره واحنا ماشيين ومودعكم اديكي الزيتون تعالوا ننزل البحر ده الكيف الكامل. الاثار الغرقة. الأصر الغرقة جريك رومان. اه احنا في قاع 12 يا جماعة. احنا في كاعة... وانتو عارفين قاع 10 و 12 و 12 جريك رومان فاكيد طبعا الكيف اللي هيبقى فيها ايه؟ اثار غرقة. مخلفات سفن على شمالنا واحنا نازلين مخلفات سفن على شمالنا مخلفات سفن بره وعمي في الميه و... و... والفنار المندسر ودلع عظمه <تصفيق> دي أفرو... دي أفرو... دي أفرو ايه يا يا جماعه في العظمه دي عظما عظما عظما يبدأ تمثال دل... هيقول دلوقتي فنار اسكندريه الغارق والاله بوسيدون الهل بحار والاصائل الغرقاء اللي كيف بتصلي على تمثال افروديت حد سالني على تمثال افروديت مين فين اهي اهي افروديت اهي بص المنظر اسكندريه واسوار اسكندريه القديمه والاثار الغرقه وهيجيب لك دلوقتي منظر لمنظر لفنار اسكندريه المندسر اللي مكانه دلوقتي قلعه قيد باي فرشيد. ايه هستنى غير بس نشوف الفنار لان الفنار انتوا بتحتاجوه الناس اللي داخلين على امتحان الوزاره والناس اللي راحت رايحه قلعه قايتباي وعايزه تشرح ان قبل القلعه دي زمان كان في حاجة اسمها فنار اسكندريه القديم اللي عمله الملك بطليموس الاول واكمله بطليموس الثاني وكون من كذا دور اول دور مربع ثاني دور مسمن ثالث دور دائري بعد كده في ثمان اعمده وبعد كده تمثال طوله 7 متر من البرونز اللي للهمسيد كل ده هنشوفه دلوقتي هنا طبعا هو ده سرف الزلزال واوخيمه مكانه ايه انا اريد ان اذهب لازم تبص على المجسم بتاعه المسجد انا مش المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد لا لا المكتبة اللي موجودة دلوقتي لا تمت لموقع المكتبة اللي مفسدها لسه ايه الكلام ده في فسندريا مبارك المكتبة اللي عملتها هماما السودان الله يرحمها بقى دي عملت مكتبة حلوة اللي عالكورنيش بس ما كان لا تمد اهو بس جمعا ادي الفنار وطريقة الشغل بتاعه انه هو كان بيعكس بالصبح اشعة الشمس كان في مرور كبيرة بتعكس اشعة الشمس الصبح وبالليل بتعكس اللهب هيجيب لنا المنظر وهو بعيد شوية ادي المثال الليها البحار عند اللي طوله سبعة متر من البرونز لما يبعد كده شوية هنشوف بقى اهو ادي فرار اسكندريه القديم الجزء المربع والمسمن ودائري ده المسمن وده دائري وثمان اعمدة يعلوها ايه تمثال جوسايدون من البرونز سبعة متر اللي كان موجود على جزيرة فاروس وكانت جزيرة محق بيها المية من كل الجوانب ولما في الزلزال وقعت جه سلطان قايد باي عمل فوقيها القلعه تاعت دي الاثار الغرقة تنسال لأفروديت اهو بعض الاثار الغرقة اللي طلعت هنا في هذا الكيب التالي. يلا بينا. <تصفيق> عمدنا ده... بتشترى انت أو عمدنا بتشترى انت عمدنا اللي انت عمدنا بتشترى دي علق وتخلص دلوقتي في مختلف جباهيري بريك لا من دلوقتي شوية <تصفيق> <حس> هنعمل هي مكتبة لا ما عمريش مكتبه مصطفى آه. كامل اوكي الشطبي القلعه المسرح كوم الدكه خمسه غير الخمسة اللي فات. خلاص كنت معاك اه انا كنت معاك لما كانت تطلب المكتبه انا ما شربتش شا... شايفها ايه المكتبه انت بتدخل فيها مرشد هو ايوه هو ما بتدخلش جاي ده هو اللي بياخد الناس بتاعه ما بيتكلمش على المكتبه القديمة كلمتين انا بقولهم لك في الباص مم. انا قلتهم برده يا جماعة دلوقتي ال... ال... الناس طالبه بريك ما يكون شغاله ولا شغاله اه لا انا فصلته بس طالب يقول يا عضمك يا ردة والناس كلها لها زي موضوع الملوخية والباميه بالظبط الناس طالبه بريك. ناخد بريك نص ساعة. اه توت. هسيبكو حس... حس... كده هسيبكو على نار. مش معرفكو فين اصلا. هقول. احنا دلوقتي شفنا الحاجات الجديدة اللي اتفتحت. شفنا المراكب. وبعد كده بعد المراكب دخلنا على قاعة كام. ثلاثة المكتشفة الجديدة وبعد كده ورنا الكيفز اللي هي تفتحوها جديد وانا اصلنا توت عنخ امون كل الكولكشن بتاعه انا رايي بصوا هنعمل ايه? انا قلت من شوية هنعمل ايه? احنا هنطلع على السلم ده كده طوالي استنى طلعين هنطلع بره اللي عز ينزل وهنتقابل قدام مدخل القاعات لما نتقابل هنروح نازلين فين? نازلين كده اول كبري هنعديه ونخش القاعات هنروح راجعين في الاول عشان ناخدها ايه من الاول النشأة بتاعته والولادة والطفولة والحياة والتعليم ونختم بالجنازة اطمنكم وانتو مرشدين هتعرف النهار ده فين بتاع الجنازة ومش تشرح غيره في ايه الاربع مقاصير الكبار اللي كانوا جوا بعض والأربع والثلاث توابيت عشان ربع في المقبرة على فكرة كنت دايما نقول حاجة والناس مش مصدقاني فاكين كان التابوت بتاعه احنا لقينا تابوت كبير حجري صح؟ فينو؟ في المقبرة فتحنا لقينا ايه؟ تابوت ايه؟ منعرفنا تقول خشب مزهب خشبي خشب بس عليه طبق لميع كده خشب مزهب فتحنا لقينا ايه؟ تابوت ايه؟ <تصفيق> لا انا ما كنتش بقول كده والناس تقول لي لا يا دكتور حضرتك متلغب هم شوية توابيت تابوت كبير الحجري الضخم اللي فين مخبرة فتحنا لقينا تابوت خشبي مذهب فتحناه لقينا خشبي مذهب تاني فتحناه لقينا الزهبي فتحنا الزهبي لقينا المميا لابسه الجلد وسط تمام هنروح ناخد البريك وبعد كده نعود تاني على ايه ونص, ونص. كل ثلث دي ساعة. نص ساعه خليها <تصفيق> ايه يعني قال مثلا هنا لك تدخل حد ثاني 9:30 9:30 انا 31 سم اه 9:30 ده عند مدخل القاعات مدخل بصوا يا جماعه هنتقابل عند مدخل القاعات بره اللي عند الطريق للحلقه الابديه والاهرامات هنخش مش هنخش بقى هنخش ننزل كده هنيجي عند في قاعتين تعالوا هنتقابل تعالوا نقول هنخش فين وهنتقابل فين ونخش فين دي في المتحف الحضارات ما عندهم في في بص يا معا. ادي أحد الممرات في قاعة كام سبعة قاعة ده الممر دخلنا بس هيدخلنا فين في, في نصه فانا لما نتقابل هناك برا هننزل كده هنخش كده ونرجع ناخده الاول ونتعب مع بعض شويه عشان لا لا هنخش بسه هنخش من هناك كده نخش على طول. هلا يلا بنا. هلا <تصفيق> انا طالب وقت في